الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه وَلَمَّا كَلَّمَتْ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَنْ تُنْجِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيَوْمٍ فِيهِنَّ مُرْكَاءٌ عَمَّنْ إِنَّهُمْ إنه بِمَا يَعْمَلُونَ فاستقم کما فاستقم کما ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثمان ما لا تُصْرُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيْنَ هَارِ من الليل وَأَنْتَ مِنَ الصَّلَاةِ تَطْرَفٌ الحسنات يذخر للزائين إن الحسن نا تذهب وَصَبِرْ وَصَبِرْ وَصَبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ قُلُوبٌ يَنُونُ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلٌ مِّمَّنَ تبع الذين ظلموا ما أترفوا إ ر ب ك ل ج ع م جعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين الا من رحم رب قالوا خهم وتم من كلمت رب بان من for وَجَّهَ كَن فِي الذِّكْرِ عليك من أنبائ الرسل ما نثبت به في غذك الحق ومرعى ترث ذكرا وللله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كل ذو وتوكل على عما عم تعملون صدق الله العلي العظيم